ننظر الى معنى وبالوالدين احسانا اي عطفا عليهما وشفقة بهم ورحمة لهما ايضا هذا مبشر يقول ان افضل ما يكون بعد عبادة الله تبارك وتعالى ان يجلس المرء مع امه وان يطعمها بيده وان يهتم بشأنها فان النظر في وتيها خير من كل عمل رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين الله اكبر لمن عاش الايات القرآنية الله اكبر لمن فهم الوصية الربانية واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني طغيرا. <تصفيق>